اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم رده من العرش جبل أن يفرد الفحر وبنى جميع المارس فإذا شرفت سربك طيبك منه بأشرف إنسانك سعد ليه